وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان 115. بل كنتم قوما طاغين 116. فحق علينا قول ربنا 117. إنا لبائقون 118. 114. يومئذ في العذاب مشتركون 115. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 116. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّتَقَابِلِينَ يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّمَّا عَيْنٌ بَغْيَ ذَلَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يَنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ 114. كأنهن بيض مكنون 115. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 116. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين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 112. ولولا نعمة ربي لكنت من أَفَمَا 113. أفما نحن بميتين 114. وَمَا إلا موتتنا الأولى وما نحن لَهُ 115. إن هذا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَٰلِكَ قَيُّ النُّزُلِ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ 114. طلعها كأنه رؤوس الشياطين 115. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 116. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ۖ فَمَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَلَن يُمَجَّبُونَ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 إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ